119. وكذب بالحسنى 110. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى 112. علينا للهدى 113. لنا للآخرة فأنذرتكم نارا لا يصلىها